ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ علىى اللهَّ يَسير فَامِنُوا بالِالل وَرَسُول وَُّور ال الذي أَزَلْناَا واللهَّهُ بِماَا تَعملونَ خَرير يَوْمَا جُم ليَومِ الْ الجمعِ ذَلِكَ يَومُ التَّغابٌ وَمَيُؤْمِ بالِلهَّهِ وَعْمَ صَالِ حَم كَفِر عَنْ موسَئاتِ وَيُذَخِهُ جََّات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 117. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم 118. وأطيع الله وأطيع الرسول 119. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 110. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا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 ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حبيب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم